وفا يا دينا دينا دينا المقتدى وسودنه سودنه وسودنه شيع وجز تحدى الجنون جنون حدها جزع على اخبارها لان مفتونه بعشق ناس العراق بتقول يشرق وجهت فته انت يا ليث اليوسف الذاريات ارد عرف شعتك وهوالها من صاح الصهيل والكوفة تطلق فرادتك خيالها وصاحج ال رادت ثار بوك وانت بسجد مكترت عنا لها ساحت ال20 رادت ثار بوك وانت بسجد مكترت عنا لها انشاد تخف لا صرخ صوت العويل العاشره هزات وكتا لها انشاد تخف لا صرخ صوت العويل الشاشره الشات وجه حرت ما درش لنا والصف الاسود وشرح لي الطيف واقع حالها بالجنايز شفت مدفونه بخضار وبت محمد واط فوتن عليها وشفت هدر بيد الهبذ فقار والحسين طف وينحلها والحسن شفت حمل جثة شهيد وصورها وبيدن التمثالها وقدم العباس ليه اروع سلام يا بنت المفتوره ليهم قدم العباس ليه اروع سلام ويه بنت المبتوره ليهم شالها كل اللي شفته كل شيفته شفت ولات نروح ما رأيت الجثث قام من بيص الله لها الراح المدينه خلصنا الشباب فدوه روح الكل شبر بخياله عم النصر الرايد ظلم ظلم ما رايد نصح عقون لله تصير كل اعمالها ولو عدنا ام مصطفى تعادل الوف تروح فدوه للغدر لنعله ولو عدنا مصطفى تعادل الوف تروح في الدواهي البدر لنعلها وحنا قلدنا صدرنا وما نخون خف يطرح اهل العماله وصح صلاة على النبت تعطر الشفاه بس وعجل بس كل من قال صح صلاه على النبت تعطر الشفاه بس وعجل باص كل من قال رؤسيهعه الشيعة الشيعة محمد صحيح صحيح مخبلين مسودنين وسودنة بالصدر حتى قفلها وسودنة تشهل سوح الحرب من تشتا وحدنا خدينا تشهل سوح الحرب من تشتا